اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لآبِهِ وقُوَمِهِ ما تعبدون؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَسْنَامًا ثَنَاظَرُ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُنَّكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَفْعُونَكُمْ أَوْ يَظْرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدام. العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه وألحطني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم واغفر لأبي لا تخزني يوما يبعسون ولا تخزني يوما يبعسون. الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرز لذة الجحيم للغافلين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ي ينصرون يتصرون، فكبكبو فيها هم والغور، وجنود إبليس جمعون، قانوا وهم فيها يختسمون. تَلَّاهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ رب العالمين وما ظلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعي صديق حميم ولا صديق حميم فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا آية إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم